بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاضركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم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 إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونسوه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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجدوا فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بغرض شيئا